إن الناظر في آلاء الكون لابد أن يدرك أن له خالق أبدعه أنطق الإنسان وأسمعه زين السماء وجمل الفضاء وأنزل الأمطار وفجر الأنهار فسبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله ذاك العظيم في عولا من أبدع الكوناس وسبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في عولا من أبدع الكوناس وسبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله من أنزل الأمطار فجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال ذاك العازم في عوله من أبدع الكوناس وسبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله. وذاك العظم في عولا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله من علم العصفور في الجو أن يطير ومن جل الغدير ودفاق الشلال من علم العصفور في الجو أن يطير ومن جل الغدير ودفاق الشلال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 جمّل الفضاء وأرسل الضياء ليرسموا الطلال من زين السماء وجمل الفضاء وأرسل الضياء ليرسموا الطلال ذاك العظيم في عونه من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله داك العاب في عونا من أدع الكوناس وسبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله من أنشأ الأكوان وأوجد الإيمان وعلم الإنسان ليهجر الضلال من أنشأ الأكوان وأوجد الإيمان وعلم الإنسان ليهجر الضلال ذاك العازم في عولا من أبدع الكوناس وسبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العازم في عولا من أبدع الكوناس وسبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله من أنطق اللسان وأسمع الآذان وعلم الإنسان وأبدع الجمال من أنطق لسانا وأسمع الآذانة وعلم الإنسان وأبدع الجمال ذاك في فعولة من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك في فعولة من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في <تصفيق> عولا من أدع الكون سيوى سبحان الله وبحمد الله ولا